قد سلفوا طرقا مختلفة ومتباينة وكل منهم يدعي أن طريقه هو الحق وطريق ما سواه هو الباطن فاختلفت طرقهم في الدعوة إلى الله عز وجل مما أدى إلى تفرقهم وتشتت المسلمين بين هذه الدعوات فوضع هذا الكتاب أو هذه المسالة ليبين فيها حقيقة الدعوة دعوة إلى الله عز وجل وكيف ندعو كيف يدعو المسلم وطالب العلم كيف يدعو إلى الله عز وجل كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الكتاب وهذا الكتاب مادته في الغالب أدبية أن يغلب عليه الأسلوب الأدبي في كتابته فليس أسلوبا علميا صرفا ومع هذا فهو كتاب من أحسن ما صنف في هذا الباب فنبدأ في الكتاب مباشرة ودراسة هذا الكتاب إنما تكون على سبيل الكراءة مع التعليق أحيانا فقط لماذا؟ لأن هذا الكتاب كلامه في غاية الدقة وفي غاية الوضوح فلا يحتاج إلى شرح وإنما نعلق على ما يحتاج إلى التعليق عليه فقط يقول المؤلف الحمد لله الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع منازل العلماء المصلحين وأعلى كلمتهم في نفوس قوم مخلصين والصلاة والسلام على من أبلغ فرائض هذا الدين وسننه ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ثم الرضا عن آله وصحبه الذين أخرجوا للناس في أحسن تقويم وهدوا الأمم بالحجة والأسلوب الحكيم مقدمة قال يبحث هذا الكتاب عن العنل التي لبست الأمم الإسلامية وقعدت بها في خمول حتى ضربت عليها الدول الغربية بهذه السلطة الغاشمة ويوردون في نتيجة بحثهم أسبابا شتى وأنت إذا تدبرت هذه الأسباب وجدت السبب الحق منها يرجع إلى تهاون الأمم بتعاليم الشريعة ونكث أيديهم من المشروعات التي عهدت إليهم بالقيام بها أو القيام عليها فهذا المؤلف يقول بأن هذا الكتاب موضوعه هو البحث عن العلل التي أدت إلى انهيار الحضارة الإسلامية وانهيار ووقوعها في الخمول مما أدى إلى تسلط الدول الغربية الظالمة الكافرة على البلاد الإسلامية وذلك منذ يقصد المؤلف منذ سقوط الدولة العثمانية لأنه لما كانت هناك دملة العثمانية على على ما فيها من انحراف في العقيدة والسلوك والانحراف أيضا في الحكم وجود الظلم والتضييق على الخلق على الرغم مما فيها من العلوب إلا أنها كانت جامعة لبلاد المسلمين المسلمون كلهم كانوا لهم دولة يرجعون إليها ويحتمون بها، وهي هذا الخلافة العثمانية، فكان بإمكانها أن تجمع الجيوش لتدافع عن أراضي المسلمين في أي لحظة على الرغم من ضعفها، إلا أن هذه الدولة أو الخلافة سرعان ما انهارت. انهارت هذه الخلافة. بسبب انتشار الجهل بين الناس والفقر انتشر بينهم الجهل والفقر. لما انتشر الجهل انتشرت الضلاله لأن الضلاله لا تعشش إلا في الجهل والفقر حيث يوجد الجهل والفقر تظهر البدعة وتظهر الضلاله انتشرت البدع والضلالات ثم انتشرت الفرق ثم تعددت الأراء والأفكار، ودخل اليهود والنصارى على المسلمين من هذا الباب، فكان يعني من أسباب سقوط هذه الدولة أنهم أشاعوا بينهم أن الخلافة الإسلامية كان الأولى أن تكون في مكة أو في المدينة. أو في أو مصر أو في العراق، فلماذا كانت في تركيا؟ فقالوا لأهل الحجاز أنتم أولا بأن تكون الخلافة في بلدكم، وقالوا لأهل مصر أنتم أولا بأن تكون الخلافة في أهل بلدكم، وقالوا لأهل بغداد ذلك. حين إذ بدأ يعني ظهر التفرق في بلاد المسلمين، نشروا هذه الأفكار ونشروها باسم الدين. فالأولى بالمسلمين أن يقيموا هذه الدولة في مدينة المدينة أولى من تركيا مكة أولى من تركيا وهكذا حتى نشروا هذه الأفكار بين المسلمين فبدأ التفرق يظهر بينهم حينئذ بعدما انتشرت هذه الأفكار وخرجت ثار بعض الناس على هذه الدولة واستقلوا بأنفسهم بدأت هذه الدولة في الضعف والانهيار انهارت شيئا فشيئا حتى استولى عليها النصارى اشتهر في ذلك الوقت اشتهرت الحروب الصليبية التي استطاع النصارى من خلالها أن يسيطروا وأن يستعمروا كثيرا من بلاد الإسلام وكل ذلك بسبب واحد رد المؤلف هذا إلى سبب واحد وهو تهاون الناس بتعاليم الشريعة وإن كان المسلمون اليوم إلى يومنا هذا يرجعون السبب منهم من يرجع السبب إلى الاقتصاد فقالوا بسبب انهيار الاقتصاد في ذلك الزمان ومنهم من يرد هذا إلى المنهج المتبع وأنهم لم يتبعوا منهج الشيوعية الاشتراكية نحو ذلك من المذاهب الاجتماعية المعاصرة التي تناهض الإسلام فكل واحد يرد هذا السقوط إلى علة هي في الواقع ليست علة الحقيقية فالعلة الحقيقية والضعف الحقيقي سببه هو التهاون الكتاب والسنة تهاون وأهملوا القرآن والسنة وأقاموا تلك الدولة على الغلو في التصوف وفي الانحراف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي التعصب هذا هو الذي أدى إلى سقوط هذه الدولة ولهذا قال المؤلف والعلة في ضعف هممهم وقلة إقبالهم على ما أرشد إليه القرآن من وجوه الإصلاح ووسائل المنعة والعزة إنما هي تقصيرهم في التواصي بالحق فسبب تسلط النصارى وغيرهم على المسلمين هو إهمالها لتعاليم الشرع. وكذلك العلة في ضعف هممهم وقلة إقبالهم على القرآن والثن ما هو تقصيرهم في التواصي بالحق لأن الله تعالى أمرنا أن نتواصى بالحق قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا في صفة المؤمنين لما ذكر المؤمنين وصفهم بأنهم يتواصون بالحق فيما بينهم قال وعدم استقامة زعمائهم على طريقة الدعوة والإرشاد وعدم استقامة زعمائهم لأن الظل لا يستقيم إذا كان العود أعوج لا يمكن أن يكون العود أعوج والظل مستقيم فالظل يتبع العود وكذلك الرعية تتبع الراعي. وإن كان الأولى أن يكون كلام المؤلف شاملا للزعماء وغيره لأن الأفراد بإمكانهم أن يستقيموا إذا أرادوا الاستقامة ووجدوا القدوة فلا شك أنهم سيستقيمون ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أين بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الإصلاح والدعوة هل بدأ بالرأس أن بدأ بالجذع بدأ بأفراد المجتمع بدأ بهم أرشدهم دعاهم إلى توحيد الله عز وجل فلما اتبعه الناس على ذلك استطاع عليه الصلاة والسلام أن يحقق ما كان يصبو إليه أن يحقق ما كان يتمناه وإنما حقق ذلك بأفراد الأمة فالإصلاح إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى وكما يقولون من القاعدة إلى القمة يبدأ بالقاعدة فالإصلاح يبدأ من القاعدة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي عليه الصلاة والسلام رؤساء القبائل وزعماء قريش دعاهم إلى الإسلام لأنه يعلم أنه إذا استقام زعيم من زعمائهم سيتبعه خلق من الناس لماذا؟ لأن الناس كأسراب القطر يتبع بعضهم بعضا مثل أسراب الطير يعني الحمام حمام إذا رأت الطير متجه إلى جهة تدخل معهم لا تدري إلى أين يتجهون المهم أن جماعة من الطير تطير في جهة معينة فحتى لا تنفرد تدخل معهم في هذا السر فكذلك الناس يقلدون زعماءهم ويقلدون من هو فوقهم وأعلى منهم مكانا ولهذا سعد رضي الله عنه لما أسلم لما دخل في الإسلام وكان من زعماء الأنصار كان رأسا في قومه لما دخل في الإسلام ذهب إلى قومه وكانت له الكلمة العليا فكان هو الحاكم بينهم وكان هو حكيمهم وعالمهم لما أسلم ذهب إلى قومه فماذا قال؟ قال يا قوم إني أسلمت فأسلموا كلهم أسلم أمر, أنا أمر. قال أنا أسلمت أنتم أسلموا فكلهم دخلوا في الإسلام رجالا ونساء وصبيانا هذا رجل واحد أسلم فنتج عن ذلك أن أسلمت قبيلة كلها فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يهمل هذا الجانب بل دعا الزعماء زعماء قريش وزعماء العرب دعاهم إلى الله عز وجل لأنه يعلم بأنهم لو أسلموا لأسلمت العرب لكنهم رفضوا حماية لمصالحهم الدنيوية إثارا للدنيا على الآخرة رفضوا الدخول في الإسلام فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يدعو عامة العرب عامة الناس حتى إن الله تعالى لامه لام النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم جاء يسأل عن شرائع الإسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع رؤساء ووجهاء قريش فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام على ابن أم مكتوم لماذا؟ لأنه الآن يخاطب الوجهاء والقادة والزعماء فلا يريد أن يشغل نفسه برجل مسلم من عامة المسلمين هو يشتغل بأمره وأعظم يدعو هؤلاء إلى الإسلام والله عز وجل يعلم بأنهم لن يسلموا. أنهم سيموتون على الكفر ولهذا لامه الله تعالى في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى فأنكر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أنكر عليه توجهه إلى هؤلاء المشركين إلى قادة المشركين وإعراضه عن هذا المسلم الذي جاء ليسأل عن دين الله عز وجل قال هذا ما استثار الهمة وأخذ برأس القلم يجره إلى البحث في مشروع الدعوة إلى الإصلاح لعله يبسط من حقائقه وآدابه جملًا كافية ويملك بتأييد الله زمامه ونبدأ إن شاء الله في الفصل الأول وهو الحاجة إلى الدعوة ولا شك أن كل أمة تحتاج إلى دعوة وكل مجتمع من المجتمعات يحتاج إلى من يدعوه ومن يقوده إلى الحق ومن يبصره بطرق الضلال حتى لا يقع فيها سواء في باب العقيدة أو في باب الأخلاق والسلوك أو في باب المعاملات فكل أمة تحتاج إلى من يوجهها لأن الإنسان إذا كان يتعامل بفطرته أو بعقله أو بما توارثه عن آبائه وأجداده أو بما عليه عمل الناس قد يخطئ قد يخطئ في باب المعاملة في باب البيع والشراء والسلام وسائل المعاملات قد يرتكب بعض الأخطاء في باب العقيدة قد ارتكب أخطاء أيضا في باب الأخلاق والسلوك فيظن بأن هذا الخلق هو الخلق القويم وهو في الواقع خلق منحرف فيحتاج إلى توجيه يحتاج إلى دعوة ولهذا فإن الله تعالى لم يهمل أمر الدعوة لم يهمل أمر الدعوة فقال وأن هذا لا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله، دعوة إلى الله تقوم على البصيرة، والبصيرة هي العلم. يعني يدعو ولا بد أن يكون عالما لما يدعو إليه. ويدعو إلى الحق فلا بد أن يكون عارفا بهذا الحق. يدعو إلى ترك منكر لا بد أن يكون عارفا بأن هذا منكر. من غير الممكن أن يدعو الإنسان مجتمعا من المجتمعات يدعوهم إلى ترك شيء معين ويقول هذا منكر وهو لا يعرف ليس عنده علم بالقرآن والصنة بأن هذا الشيء منكر فلابد أولا أن يعلم أن يفرق بين المعروف وبين المنكر لماذا؟ لأنه قد يخطئ فيأمر الناس بالمنكر وينهاهم عن المعروف وهذا واقع. وقع فيه كثير من الناس أمر الناس بالمنكر ونهوهم عن المعروف ومع هذا يحسب أنه يحسن صنعا يظن بأنه على هدى من ربه وكل هذا بسبب الجهل ولهذا قال المؤلف بين بأن هذه الدعوة قد يمكن الإنسان ابتداء أن يدرك طرق الدعوة أو حاجته إلى الدعوة بقوة عقله وفطرته المستقيمة قال في فطرة الإنسان قوة يعقل بها طرق الصلاح والفساد ويفقه بها الحق والباطل وهذا أمر واضح فالإنسان بعقله يدرك حسن العدل وقبح الظلم هذا لا يحتاج إلى أن يقيم عليه الأدلة هذا بالعقل يدركه كل إنسان حتى الجاهل أجهل الناس يدرك بعقله بأن العدل حسن وبأن الظلم قبيح هذا معروف لكن هذا إجمالا لكن هناك أمور دقيقة هذه الأمور الدقيقة من أين ندركها؟ بالشرع فقوة العقل لا تكفي ولهذا قال المؤلف ولكن هذه القوة العاقلة لا تستقل وحدها بتمييز المعروف من المنكر وليس من شأنها أن تطلع على كل حقيقة ولا أن تدبر أعمال البشر على نظام لا عوج فيه فهذه قوة العاقلة أو العقل العقل ندرك به حسن الأشياء وقبحها ندرك بأن هذا الشيء حسن بالعقل وهذا الشيء قبيح بالعقل. كذلك ندرك حسن الأشياء وقبحها بالشرع. فيأتي الشرع يقول هذا حسن وهذا قبيح. فيمكن الإدراك بالشرع ويمكن الإدراك بالعقل. لكن إدراك العقل ليس كإدراك الشرع. لماذا؟ لأن هذا العقل يختلف لشخص لآخر. عقولنا الآن ليست في مستوى واحد، وليس هناك ما يسمى العقل البشري كمدلول مطلق، يمكن الرجوع والتحاكم إليه في كل وقت. هذا غير موجود. وإنما الموجود هو عقلي، عقلك، عقل فلان، عقل جماعة من البشر في زمان ما وفي مكان ما، وهذه العقول. لا شك أنها تخضع لمؤثرات شدة فالمجتمع يؤثر في العقل والبيئة تؤثر في العقل والحضارة تؤثر في العقل وعقول الناس تتفاوت وتتباين مداركهم ليست في منزلة واحدة بل إن إلا الإنسان يفكر اليوم بتفكير يرى غدا أنه كان مخطئا في ذلك التفكير قد تعرض لك مسألة واحدة فتحكم عليها الآن بحكم وترى بأنه هو الصواب وما عداه باطل بعد أيام تعرض عليك نفس المسألة فتحكم عليها بحكم يخالف الحكم السابق وأنت تجزم بأن الثاني هو الأصحف فلماذا اختلفت هذه الأراء والأفكار لأنه ليس هناك عقل واحد يمكن ضجوع إليه ولهذا فإن الله تعالى في القرآن الكريم ما أمرنا أن نرد الأحكام عند النزاع إلى العقول وإنما قال فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل لأحسن مآلا فحال التنازع في حال الوفاق لا إشكال في حال وقوع التنازع إلى من نحتكم إلى الشرع وإلا فكما قال ابن تيمية رحمه الله إن علماء الكلام ليس عندهم قاعدة مستمرة فيما تحيله العقول وفيما تجيزه فتجد الرجل المعتزل يقول هذا هذه المسألة حكمها كذا هذا هذه الصفة يجوز إثباتها لله، فيأتي الجهمي وهو أيضا أو في النسوفي فيقول هذه الصفة لا يجوز إثباتها لله، ويأتي الأشعري فيثبت جزءها وينفي الجزء الآخر، وكلهم يدعي العقل، كلهم يدعي العقل، لكن عقولهم تفاوتت، فهذا يدعي ما ينفيه الآخر. هذا يقول هذا الشيء مُحال، الآخر يقول لا، هذا واجب، ويجي الثالث يقولك لا هذا جائز، ولهذا في العقول تدفاوت، وهذه كلمة عقل في كلام أهل العلم تطلق على جملة من المعاني، فالعقل تارة يطلق على الغريزة، يطلق هذا العقل على الغريزة. التي هي مطلق الإدراك، وهذا هو الذي عليه مدار التكاليف الشرعية. سندرك فقط. مطلق الإدراك هذا يسمى عقلاً، وهذا هو كما تقدّم هو الذي عليه مدار التكاليف الشرعية. ففي الإنسان إذا كان عاقلا بمعنى أنه يدرك الأشياء، فهذا مكمل. وأحياناً يطلق لفظ العقل على العلوم الضرورية كالعلم بالواجب والجائز والممتنع. وهي الحكم العقلي وعليه اقتصر المتكلمون في تعريف العقل على هذا اقتصر المتكلمون في تعريف العقل لما أرادوا أن يعرفوا العقل قالوا هو نعم والعلم هو العلم نعم العلم الضروري وتارة يطلق العلم ويراد به العلوم النظرية المدركة بواسطة الضرورية وهي التي تحصل عن طريق النظر والاستدلال وتارة يطلق العقل ويراد به لازم العلم لا يترتب على العلم وهو العمل به ومن هذا الباب قول الله تعالى في آه أصحاب السعير لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير المراد هنا بالسمع والعقل لازمه مش هو كانوا يسمعوا وعندهم عقول لكن ما هو المقصود لازم السمع ما هو إذا سمعت آية السلام أن تعمل بها فهذا هو المقصود هنا ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السائر على في الدنيا ما كانش عندهم أسماء وعقول لا لو لم تكن عندهم عقول لما حسبهم الله إذن كانت عندهم أسماء وكانت عندهم عقول لكن لماذا قالوا لو كنا نسمع ونعقل يعني لو عملنا بمختضى هذا السمع والعلم يعني بلازم العلم السمع والعقل ما كنا في أصحاب السعيدة فهذه كلها إطلاقات تذكر في حد وفي تعريف القوة العاقلة وقال المؤلف هذه القوة العاقلة لا تستقل وحدها بتمييز المعروف من المنكر لأنها ربما ترى الشيء شيء حسن يستحسنه الإنسان بعقله لكن لو دققنا النظر فيه جيدا لوجدناه لو منكرا لو كانت نتائجه التي تترتب عليه فيها من المفاسد ما يربو على المصالح فهذا العقل وحده لا يدرك النتائج العقل لا يمكنه إدراك النتائج وإنما تعرف النتائج بالشرع. قال وليس من شأنها أن تطلع على كل حقيقة العقل لا يمكنه أن يطلع على كل الحقائق بل تخفى عنه كثير من الحقائق وإنما ينظر إلى الظاهر فقط قال ولا أن تدبر أعمال البشر على نظام لا فيه وهذا الواقع. فكم من الأنظمة التي خالفت النظام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلها أفلست كل الأنظمة أفلست على اختلافها وكل نظام يريد أن يقيم العدل وأن يصلح لكن هذا النظام لما كان مستمدا من العقل وحده فقط دون الشرع فإنه أخطأ وسيخطئ لماذا لأن العقل وحده لا يستقل والعقول هذه تتفاوت ولهذا فكل نظام وكل قانون يوضع بين الحين والآخر يعدل لماذا يعدل لأنه يطرأ في المجتمع ما يؤدي إلى أن يجعل من هذا النظام ومن هذا القانون نظاما قديما نظاما يعني تجاوزه الزمن أما النظام الشرعي فلا يتجاوزه الزمن أبدا لماذا لأن الذي نزل هذا النظام هو الخالق سبحانه وتعالى وهو العالم بما يكون في الحاضر وفي الماء وبما كان في الماضي وبما يكون في المستقبل فإذا وضع لك نظاما معينا فإن هذا النظام يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل أم فكل أمة يمكن أن تقيم فيها هذا النظام وانظر إلى مثل النظام التوريث في الإسلام هذا النظام هو أدق نظام عرفته البشرية منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كل الأنظمة في العالم ما استطاعت أن تضع نظاما يشبه النظام الإسلامي في التوريث ولا يمكنها أن تضع نظاما كهذا إلى أن تقوم الساعة يعني لو أردت أن تضع نظاما في التوريث يضاهي نظام الشريعة بعقولهم فإنه فإنهم لم يفعلوا ذلك إلى أن تقوم الساعة لماذا؟ لأن هذا نظام إلهي ونظامهم نظام عقلي يستحسنون أشياء كانوا في زمن ما يستقنحونها قبل عشرات السنين فقط كانت المرأة في أوروبا لا ترث وبالنسبة إليهم يعاملونها معاملة البهائم، هذا معروف عندهم ظهر نظام جديد فجعل المرأة ترث أكثر من الرجل وهي التي تطلق الرجل وتطرده من بيته وهي التي تضرب الرجل وتدخله السجن يعني تغير الأمور رأسا على عقب لماذا ما الذي حرك قلب هذا الأمر العاطفة ما حكموا عقولهم رأوا بأن المرأة مظلومة في الغرب فأرادوا أن يردوا لها حقوقها فجعلوها فأعطوها أكثر من حقها وأكثر مما تستحق هكذا أيضا في أنظمة الحكم كان الحاكم مستبدا يفعل ما يشاء يقتل من يشاء ويأخذ المال من من يشاء يفعل ما يشاء ولا يحاسب ثم أرادوا أن يقلبوا هذا النظام فجعلوا الحاكم أدنى من أي فرد من أفراد المجتمع يشتم ويلعن على العلن وهذا كله يعني انتقال من الإفراط إلى التفريط أما دين الله فوسط دين الله وسط نعطي كل ذي حق حقه كل ذي حق حقه وهذا هو النظام العدل سواء في باب التوريث أو في المسائل الأخرى في باب المعاملات في النكاح والطلاق والحضامة والنفقة كل هذا النظام الشرعي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو أعدل الأنظمة ولا يمكن أن نقيم مقامه نظام آخر وأي نظام أقمناه مقام هذا النظام الشرعي فسيكون وبالا على الأمة قال و... يعني ولا أن تدبر أعمال البشر على النظام اللاعوج فيه فإنها وإن بلغت في الإدراك أشدها قد تنبو عن الحق مهما بلغ هذه القوة العاقلة مهما بلغت في العلم في الإدراك فإنها قد تنبو عن الحق ويعذب عنها وجه المصلحة ولا تهتدي إلى عاقبة العمل نعم يعني قد تنحرف عن الحق وقد يغيب عنها يعني يعزب عنها أن يغيب عنها وجه المصلحة فلا ترى وجه المصلحة في هذا الفعل يتظن بأنه غير ليس ذا مصلحة وإنما يفعله الناس هكذا ولا يحقق النصلحة المطلوبة فتعزب عن عن القوة العاقلة وجه المصلحة وربما لا تهتدي هذه احتمال آخر لا تهتدي إلى عاقبة العمل لا تهتدي ولا يمكنها أن تدرك عواقب الأمور وهذا واضح فالعقل لا يمكنه أن يدرك العواقب العقل لا يمكنه أن يدرك العواقب إدراكا تاما بالتفصيل ولا يدرك المصلحة وانظر إلى ما حدث لموسى عليه السلام مع الخضر لما رأى موسى عليه السلام الخضر يقتل الغلام ويخرق السفينة ماذا قال فقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا جئت منكرا عظيما تقتل خبي هذا مخالف للشرع ومخالف للعقل العقل لا يقبل هذا لكن الخبر فعله بأمر من الله بوحي فبين له المصلح لأن موسى عليه السلام لا يمكنه أن يدرك عاقبة الأمور هكذا في مثل هذه الحوادث لا يمكنه أن يدركها إلا بوحي فقال له أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا هذا الولد منذ أن ولد طبعا على الكفر والعياب بالله وسيكون مصدر ضلال لأبويه قد يقودهما إلى الضلال وإلى الكفر والعياب بالله فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فكانت هذه الحكمة كذلك السفينة لماذا خرق السفينة سفينة جديدة لما رأى أهل السفينة الخضر أركبوه مع موسى عليه السلام من غير أجرى مجانا مدام أنهم يعرفون الخضر أركبوه من غير أجرى فماذا صنع كيف قابل هذا الجزاء كسر السفينة فأنكر عليهم موسى عليه السلام خرجت شيئا إمرأ منكرا يعني أعظم من السابق لأن كل أهل السفينة سيموتون غرقا لكن الخضر لماذا خرق السفينة لأنه كان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا رأى سفينة جديدة يغتصبها بالقوة فالخضر أحدث فيها هذه الحفرة وهذا الكسر حتى إذا رأاه الملك يستغني قلت هذه السفينة المكسورة لا أخذها ففيه مصلحة لأصحاب السفينة وإن كان الظاهر أنه كسرها وأحدث فيها عيبا فالعقل يقول بأنه يعاقب على فعله هذا بأنه أفسد السفينة لكنه بالوحي عن طريق الوحي أخبره الله تعالى بأن هذه السفينة لو مرت على حالها بذاك الملك لسلبها من أصحابها وهذه مفسدة عظيمة ف إذا جعلنا في هذه السفينة خرقا صغيرا، يعني سلم أصحاب السفينة من اغتصاب الملك لسفينتهم، فكان هذه المفسد الصغيرة ترتبت عليها مفسدة هي مصلحة هي أكبر منها، وهذا هذا الأمر هل يدرك بالعقل؟ ليس بالعقل، وإنما بالشرع. الشرع هو الذي عن طريقه ندرك هذه الحقائق. قال وربما ألقت على الحسنة نظرة عجلة فتحسبها سيئة وقد يتراءى لها الشر في شبه من الخير فتتلقاه بالقبول العقل أحياناً ينظر إلى الحسنة ينظر إليها نظرة عجلة يعني بسرعة دون أن ينعم النظر في هذه الحسنة وفي ثمراتها الطيبة فيحسبها سيئة ينظر هذه الحسنة بسرعة وينظر إليها دون أن يتأمل في نتائجها فيحسبها سيئة فينكر على صاحبها مع أنها حسنة لكنه هو ينكرها لأنه لم يتأمل جيدا في هذه الحسنة والخطأ حينئذ من أين يكون من الحسنة ولا من من صاحب القوة العاقلة من هذا المفكر لا شك أنه منهم العيب فيه وليس في الحسنة كذلك قد يتراءى له الشر في صورة الخير وهذا موجود أشياء كثيرة يتقبلها الناس وهي تخالف الشرع وهي شر لكنهم يتقبلونها لماذا؟ لأنهم رأوها في صورة الخير وأكثر أهل الشر وأكثر أهل الضلال لا ينشرون ضلالهم وشرورهم إلا بعد أن يلبسوه لباسا حسنا هذا معروف كل ضلالة وكل شيء محرم له زخرفة وله زينة يزين بها وإلا فإن الإنسان بفطرته وبعقله لا يقبل الشيء المشوه لا يقبله ولهذا إبليس لعنه الله كيف لبس على آدم عليه السلام الله عز وجل نهى آدم أن يأكل من شجرة معينة لو جاءه إبليس وقال يا آدم لا تأكل من هذه كل من هذه الشجرة التي حرمها الله عليك. آدم يأكل. محال لأنه هذا هي الحقيقة. كيف جاءه بصورة أخرى؟ هذه السيئة التي هي معصية الله عز وجل ألبسها لباس الحسنة. وجاء وقال لآدم عليه السلام. هل أدلك على شجرة الخلد اسمها سج... شجرة الخلد يعني اسم جميل هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى ها ندلك ندليلك ما خلنوش راح تابع هل أدلك يعني ثم أقسم بالله وقاسمهما والله إني لكم لما من النصحين وليح لفترب أني تفضلنا. أقسم بالله أنه ناصح لآدم عليه فلبس عليه هذه السيئة وأوقعه في المعصية، وهكذا فليس كل ما نراه حسنا بأعيننا فهو حق، لا حتى يعرض على الكتاب والسنة، حتى نعرضه على القرآن والسنة، ثم بعد ذلك نحكم هل هو حق أم هو باطل؟ أما مجرد أنه يعني حسنا في الظاهر في الشكل فقط، فهذا لا يكفي. هذا لا يكفي في أن نحكم عليه بالفسن أو بالقبح فهذا يتعلق بالمقدمة ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم